بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الأول الدرس الأول. هذا هذا هذا بيت هذا بيت هذا مسجد هذا مسجد هذا باب هذا باب هذا كتاب هذا كتاب هذا قلم هذا قلم هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مكتب هذا مكتب هذا سرير هذا سرير هذا كرسي هذا كرسي